وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِن عَاصِمٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ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 فلننبئن الذين كفروا بما عملوه ولنذيقنهم من عذاب غليل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرف ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريق قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم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 في مِرْيَةٍ مِن لِّقَاءِ رَبِّهِم أَلَأَنهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أمين عين لِكَيَّكَ الله الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتقدوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنبع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 ذلكُ الله َببي عليه تكلت وَإلَه أميب فطع السماواتِ والأَرض جعللَُمْ مِن أَنفُسكْ أأَزْواج وَمِنَ الأنعامِ أأَزواج وَمِنَ الأنعامِ أثْواجَ يذرَأُكُم في ليسكَثْني شيء ليسكثْلي شيء وَوهو السَّميربصين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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ القوي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 وَمََ بُجَرِف حَسنَةَ النَّزِدِ لَهُ فِيهَا حُسنَا إِ اللَّ غَفُ شَكج أَمْ يَقولُواون نَختَرَ عَى اللهَّ كَدِبَ فَإ شَ إِلَّهُ يَخْم على قَلِّك وَيَمْفُ اللَّباطِلَ وَيُشقُّ الْ الحَقَّّ بِكَلِماتِهِ إِ معًَا إِهُ عَم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 وَنَوْبَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَئِنْ ابْغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ قَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ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 وَم أَننتُم بِمُجِزينَ فِي الأرض وَما لكُم مِن دونُ اللههِ مِن وَرّ وَلا نَصيد وَمِن آيات الجَوَارِ البحر فِي البَحرِكَ الألَام هي شَأسْكن الريحَ فَ يَبلَ النَّرَوكِدَ على ظَغْل إ ف ذَلِكَ لآيات لِكُّ صَبّ شَكُون أَغْيُوبُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا فِى آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيص فَمَا آتَيْتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمنوا لَّالَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ومما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 فَأولائِكَ ماَا عَلَهم مِن سَبيل إِ مَسَّبيل على الذيين يظلِمونَ الناس وَيَضونَ فيِي الأرض بِغَيْرِ الحَّ ألائكَ لَهُ ذااب الأرِيم وَلَ منَن صَبَرَ وَغَفرََ إن ذَلِكَ لَ مِن عزمِ الأمور ومن يغقل لله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون يقولون هل الى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين مِنَ الذل خاشعين من الذل ينظرون من طرف وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إن فِي عَذَابٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِنْ قَبْلِ أَن مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَأِ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّصِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً منا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ ما وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ مِنَ الْكَرَمِ أوأَ يزَومجهُم ذكْران وَإِنثَ وَجعلُ م شاب وَيجعلُ مَ شَ وَوعقيمَا إهُ عَمُ قدير وَما كانَ لمشٍَ أيكلَمَهُ الله إ وَحام إِ وَحييًاأَوْمِ وَر يحجاب أَ يُرسلَ رَرسولًا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 نذين الا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضاه مثل الاولين وان ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن ليقولن خلقهم العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهدا واجعل لكم فيها سبلا واجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذين نزل من السماء ماء فانبثق به نبات فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون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 وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَاجْعَل لَّهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ نَّبِئْ أَمِ اتَّخَذَ مِنَ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ بَنَاتٍ وَأَضْفَاكُم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُنزِلَ إِلَى الرَّحْمَنِ مَثَلًا بِمَا أُنزِلَ إِلَى الرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وجهه, وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَضِيرٌ أَوْ مَن يُنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ في وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُهُ وَرَحْمَانٌ إِنَاهَتَا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ رَحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنَ الْقَبْلِ فَهُمْ بِهِ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 وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ ۖ قَالُوا أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ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 حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وَإِنَّ به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتي عظيم يقسمون رحمة رك نحن قسمنا بينهُ عش نحن قَسمنا بينهم عش في الحياة الددنيا وعنا بعدظهم فق بظ دررجات ياتقل بظهم بظ سقريا ورحمةُ رك خيون من يجون وَرَأَوْا لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبَيُوتِهِمْ سُقُفًا لِّبَيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبَيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وسررا عليها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 التَّ إ جَأَنا قَالَ يَالَيتَ بين وَبنك قَالَ يَا لَتَ بَيْن وَبينكَ دُعددَمَشقَينِ فَبِس الْقَالين وَلَ يَنفَكُمُ الْ اليَوْمَ إظَلَتٌأَكُمْأَكُم أنكم فِي العذاابِ مُشْشتَرِكُونأَفَأَدَ تُسمِْعُ الصُمَّ أَوْ تَادِ الْعمْي وَمَنْ كَانَ فِي بَالِ مبين فإِنَّ نَذهَذَّ بِكَ فَإَِّا مِنهُم مودَقِمون أَوْ نُرَنَّكَ الذي وَعددِنهُم فَإِنَّ عَلَم مُقُتَدون فَسَْمسِك بالَّذ أُحِييَ إلَكَ إِكَ عَلَى صِاقِم مستُسْتَقين فإِهُ لذكْرٌ لك وَلِقَوومِكَ وَسَوفَةُ السألون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 وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْدَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْنَا عِنْدَكَ بِمَا عَهَدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذْهُمْ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 فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ أَوْجَامٌ مَّعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُخْتَرِمِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ, إنهم كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فلما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 إنِْهُ إِلَّا عبد أنن عَنا عَريهِ وَجَعلنهَُثَلَذن إصائين وَلَ نَ شَ أ جَعلنا مِنكُم م لائِكَتهَهُ فِي الأض يَقْنكُون وَإِمنَّهُ نَعِل الِاعَةِ فَلاَا تَمتَوَُّ بِهَا وَاتَّبعون هذا صِرطُ مُسْتَقم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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَلْيَنظُرُونَ إِلَى السَّاعَةِ أَن تَقْدُمَهُمْ بَغْتَةً أَمْ لا بَغْتَةً الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يقاف عليهم بصحاف من ذهب وأكوان وفيها ما تشتهيهم الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكِ يَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ وَنَادَوْا يَا مَالِكِ يَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُنْكَثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَركُمْ, ولكن أكثركم للحق أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ فَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصحون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 رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يخي ويميت ربكم, ربكم ورب آبائكم الأولين بل في شك يلعبون وارتق بيوم تأتي السماء بدقال مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عما العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقل جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون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 وأن لا تعالوا على الله أني آتيكم بسلطان مبين وإني عثت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتزلون فدعا ربه أنها اسرِ بي عبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا وترك البحر رهوا انهم جنود مغرقون ثم تركوا من شنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فكيريم كَذٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا دَثِيًا سِرَاءً مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا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 خَييررٌ أَمْ قَوْمُ تُعم وََّذين نُ قَد أَلَكْنهُ أَلَكْنهُ إهُ كانَوا جرمين وَماَا خَلَقُونَ السَّمواتِ وَالأَضَ وَماَا ضَيْنَهُ مَا خلقناهما إلا بالحق ولكن ولكن أكثرهم لا عبين ماَا خَلَقُناهُ إَّ بِالحَقِّ وَلاك وَ أَكثَرَهُم يَوْمَ الْفَصْلِ لِقَاتِهِمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ مِنْخَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ مَأْكَلُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ يَغْلِي الْحَمِيمُ قُدّوا قاتلوه إلى سوالجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثق إنك أنت العزيز الرحيم إن هذا ما كنت به تمترون إن أمين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقادرين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم قبل من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم همين ذل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض ايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابهات ايات لقوم ينظرون واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به سناؤ وی آیا چلنی آپ آیا تم مہینہ کبھی کبھی ائی ہری سیم مہی ویاسی وی لا کنسی یس آیا چل میوشو مستہ پشی آداب ہری میم آیا چی نشنیخر پورا کل آداب و سب او ویلیا وی ہوں دین کوروبیادی سی علی اللہ الذي ذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بأمره ولتبتغوا, ولتبتغوا من قبله ولعلكم تشکرون وزخر لکم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفکرون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 پھر مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 سونی نا للناس ہو جاؤں رکھنا واہ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نجعلهم, أم نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ حَسِبَ سَوَاءً أَنَّ أَصْحَابَ الْقُرَى الشَّيْطَانِ وَمَن آمَنَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ بھ میل باد مہیا علیہ دیا نمو تو نہ رہواری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 وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون مَا كنتم تعملون هذا كتابنا ينقق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون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 السماوات جی واؤ و بالسماوات دیا سناوا العزيز او